بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كُبِّرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سُجِّرت وإذا العشار عُطِّلت وإذا الوحوش وإذا الوحوس حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف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 فَلَا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ والليل إذا عصعس وصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة إنه لقول رسول كريم قُوَّتٌ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٌ مُطَاعٌ مُطَاعٌ ثُمَّ آمِين وَمَا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِيَضَنِيمِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله